كل حياتي لقيت وقلبي خلاص اختار وأخي ي قولي ي ا ك بيني وبينك احساس اكبر من م ع ن ا كل غ ا ل يهون يا حبيبي فداك